وَمَا أَن تَ بتَابِ قِ بِلَتَهُم وَماَا دَعْبُهُم بتَابِ قِ بِلََ بَعب وَل إِن التَّبَعْتَ أَهُو أَهُم مِنْ دَعْدمَا جَكَ مِنَ العِلْمِ إنك إذا لمن الظالمين الذي نَ آتَنَهُكِتابَ يَععرفونَهُ كَمَا يَععرفونَ أَبنأَهُم وَإِن فَرقُم مِنهُم لا يَبْتمونَ الحََّّ وَهُم يعلَون الحَقُّ مِ الربِّكَ فَلا تَكَُّ مِنَ المُممتَرين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كُلِّ شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام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 وَلَا نَبِلُّ وَنَكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا, قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ